ولم منهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 ظنتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم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 Fusau ila dikeni Allah wadur al bayy, zalikum khairul kum in kum tum talemul, faida kudziet salat fanta shuru fil arz wabtawu, wabtawu min fadli Allah wakur